أخون يقول هل صحيح أن فركوس طعنا في الدعاء الذين يأتون من دماج كتب لي أخون حمزة حفظه الله رسالة يشكو فيها من بعض ما يحصل من فركوس من هذه نظير هذه المقولات إما تزييد وإما كذلك أيضا. أنهم عبارة عن متحجرين وهذا خطأ منه الانتخابات حرام سواء قالوا أننا متحجرين أو غير متحجرين هو يفتب بالانتخابات ويريد أننا نلين معها فإذا لنا مع الانتخابات لسنا متحجرين، ما وصعي هذا الانتخابات حرام بعدلتها الكثيرة الشهيرة الدراسة الاختلاطية حرام سواء قال عنا متحجرين أو غير متحجرين فلعله من أجل هذا أننا نرى تحريم الدراسة الاختلاطية كما كتب أخونا سعيد رسالة فيها لقدمت لها وهكذا أيضا الانتخابات رد عليها أخونا يوسف الجزائري حفظه الله ونشرت وهي رد بها على من يقول بهذا سواء فركوس أو غير فركوس فلهذا يقول المتحجرين يريدون أن أننا ماذا عن نسيح مع القائلين في الانتخابات والدراسة الاختلاطية فإذا بعد ذلك نحن معتدلين لا لا هذا ما هو صحيح أن نأخذ الباطل أو نقول بالباطل من أجل أن يقال عنا أننا مرين أننا مرنون أو يقال يقولون عنا ما قالوا هذه الأفعال التي تصدر من فركوس سواء في الانتخاب أو كذلك أيضا في الدراسة الاختلاطية أو غير ذلك مما يصدر عنهم من ينتقده عليه ينتقد يا أخي ويبين خطأه فلا يصلح هذا فليقول ما شاء وليست هذه التهمة بجديدة لأهل السنة وأهل الحديث أنهم تحجرون فقد اتهم بها مثل الإمام أحمد وإن حنبليا قلت قالوا بأنني إن قلت يقالوا بأنني تيسن أهل ليس يدري يفهمون معناه أنا يفهم أهل الحديث يقولون تيسن ليس يدري ويفهمون وينقلت من أهل الحديث وأهله يقولون تيسن ليس يدري ويفهمون هكذا فما هذا الجديد لا نبالي به وأنا نصح للشيخ فرقو فركوس وفقه الله أن يكف عن هذا الكلام من قوله يعني مثلا إن صح عنه هذا إنهم يعني متحجرون أو إنهم كذا لأنه هذا خطأ حسبنا أننا نقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم في الانتخابات وفي الدراسة الاختلاقية وفي غيرها وإلا الحمد بعيدين عن تلك التأصيلات العصولية التي تجرفنا عن ظواهر الأدلة الصحيحة الصريحة نعم ثم النصيحة الثانية عدم الإسهاب في علم الأصول فليس العلم الأصول هو كل العلم لا أيها المغتدي يطلب علما كل علم عبد لعلم الرسولي، تطلب الفرع كي تصحح أصلا كيف أهملت علم أصل الأصولي نحن لا نقول أن أهمل كليا لكن نقول أن الإسهاب في هذا كان الشيخ رحمه الله يمر وأنا أقرأ في بعض التوب الأصول من منكب عليها أقرأ كثيرا حتى المستصفى أمسك المستصفى وطالع فيه وأولى منه ينظر إليه يبتسم ينظر إليه ويبتسب يعني كالذي يقول لو تخفف من هذا من هذا القراءة وفعلا أن على مثل يعني كتاب كتاب الرسالة للشافعي وكذلك أيضا مثل هذا الكتب لا بعض إعلام هذا علوم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما كل الديدن أصول هناك من العلوم ما يحتاج لها النصيحة الثالثة إحسان الظن بأهل دماج أهل السنة فوالله أنهم يحفظون كتاب الله إن لم يكن كلهم فجلهم ويحفظون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جادون مجتهدون فيها يعني مثل الصحيحين ومثل الصالحين ومثل بلوغ المرام ومثل الأحكام كتب كثيرة يعني من حيث أنهم مجمل ذلك دراسة إقبال على الفقه إقبال على النحو إقبال على العقيدة الصحيحة تحذير من الشركيات والبدع والخرافات تحذير من الفتن تمسيك بالسنة يتمسكون ويمسكون بقدر المستطاع الذي يزهد في مثل هذا الخير ويقول لهم لا أدرس إما عندنا هنا في الجزائر أو يذهبوا من المملكة أو كذا والله نحن نحب لكل سني أن يستفيد أينما كان هناك أو في المملكة أو في أي بلاد الله الواسعة لكن لا يزهد في مثل هذا الخير لا يزهد أحد لا يزهد أنا لا لي. أن أزهد في طالب علم فضلاً عن عالم أو دعوة في الجزائر أو في غيرها وهو كذلك نصيحة, نصيحة له ولغيره ويقول الحجور يتكلم في فلان يتكلم نعم نحن ننصح غلط الانتخابات يجب البعد عنها والنعي والنهي عنها دراسة اختلاطية وغير ذلك مما يتعارض مع الأدلة الواجب عليه أن يتجافى عن هذا حتى ينفع الله به وبدعوته أكثر سواء هو أو الله عباس أو فلان أو فلان ممن حصل منهم مثل دائرة انتخابات غلط هذا وقوة عضلات الإنسان العلمية بقدر قوته السنية يعني إذا كان يتعلم ويتمسك يقوى أما إذا كان يتعلم ويطالع ويجتهد ثم ربما تجرفه بعض القواعد أو بعض المسائل إلى بعض الأفكار يضعف هذا شيء واقعي يضعف بسم الله الرحمن الرحيم فيه دعوة هناك في الجزائر الآن ولله الحمد يشكر أهل السنة عليها ونسأل الله لأجرهم على ذلك أخونا حمزة أخونا أسامة أو أبو أسامة أبو أسامة إخوان كثير هناك ممن تخرجوا من هنا أو درسوا هنا وحصل لهم نفع حفظ من القرآن القرآن أو من القرآن حفظه من السنة وأخذ علوم كثيرة ولهم تهذيب وتأذيب لإخوانهم حسن بعيدين عن الثورات والانقلابات بعيدين عن الفتن بعيدين أيضا عن الغلو الإفراط والتفريق عن التميع عن الغلو بعيدين أن أن ماذا سائر تلك التي تضر بدعوتهم.